يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يا من لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنيا مصفر يمسي ويصبح في دنيا مسفارة. يا من يعانق دنيا لا بقا لها يا من يعانق دنيا لا بقا لها يمسي ويصبح في دنياه صفرا ويصبح في دنيا سفارة هل لا تركت لي دنيا معانقة هل لا تركت لي دنيا معانقة حنت تتعانق في الفردوس أبكارا فردوس أبكارا فردوس أبكارا احفظ لسانك عما لا يليق به، احفظ لسانك عم لا يليق به، ورع الأقارب والأهلين والجارا، ورع الأقارب والأهلين والجارا. وقل لعينك غضي طرف واتقذين وقل لعينك غضي طرف واتقذين من نظرة في حال لله سوارا مِن نظرة في حال لله وَعَلَمْ بِأَنَّكَ مِنْ طِينٍ إِذَا جَمَحَتْ وَعَلَمْ بِأَنَّكَ مِنْ طِينٍ إِذَا جَمَحَتْ لِلْكِبْرِ نَفْسُكَ كُنْ لِلْأَصْلِ ذَكْرَى واحسني الظن في من انت تعرفه واحسني الظن في من انت تعرفه وابحث عن الصدق ان اوتيت اخبارا وابحث عن الصدق ان اوتيت اخبارا ارفق بنفسك منها لا تكن رجلا, رجلاً ارفق بنفسك منها لا تكن رجلاً, رجلا رجلا رجلا يسير خلف هواه اينما صار يسير خلف هواه اينما صار فَإِنْ حَبَاك إِلَهُ هُمْ كُونِ مَرْحَمَةً فَإِنْ حَبَاك إِلَّا هُمْ كُونِ مَرْحَمَةً فَذَلِكَ الْفَوزُ لَكَ مِنْ الْتَّدِينَ رَأَى